مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم مش مخي فالجن الموعد طال هلي لي هلي لي هلي لي سر الحجاب طال الغياب هل لي هل لي هل لي كبري طال الغياب حان رد وانتقام فشمخيف فوق السحاب امطري معجلين بالبلايا والياب حان رد وانتقام فشمخيف فوق السحاب امطري معجلين بالبلايا والياب بالبلاء والياب واسكبي مهل المدا بالدواهي والعقاب واسكبي واسكبي مهلا مذاب بالدواهي والعقاب واغرزي بضل مواضي في النواصي والرقاب في النواصي والرقاب يسحطون وغلمون فالجن الموعود ط يسحطون وغلمون فالجن الموعود ط يسحطون وغلمون فالجن الموعود الف المخازي وليروا سو العذاب حاصرهم وحصدوهم جنديلوهم في شعان كبري كبري كبري طال الغياب فالجنى الموعود طال فالجنى هل لي, لي هل لي, لي هل لي, لي كبري قبري قبري طال الغياب حان رد وانتقام الفش مخيف فوق السحاب امطري ماجرين بالبلايا والياب حان رد وانتقام الفش مخيف فوق السحاب امطري بالبلايا والياب بالبلايا والياب نحن بالديني كرام لا نحاب لا, لا نهاب نحن بالدين كرام لا نحاب لا نهاب كم غزوناكم وصلنا إننا أهل الضراب, إننا أهل الضراب لن تفروا لن تعود استنميبا انتكر لن تعود جندنا استنميبا لن تفر لن تعود جندنا استنميبا لن تفر لن تعود جندنا استنميبا قد اتيناكم بجند كرم واس والعباب بجهاد قد مضينا تحت رايات العقاب هلل لي هلل لي هلل هل كبري كبري كبري طال الغياب خليني نسى مصيره خليني خليني خليني الخراب كبري كبري كبري طال الغياب حان رد وانتقامي الفش مخيف فوق السحاب امرطري معجلين بالبلايا والياب حان رد وانتقامي الفش مخيف فوق السحاب امرطري معجلين بالبلايا والياب بالبلايا والياب كم نفوس طهرات قد توشت بالخضاب أقبلت للمتطاع تقتفي درب صحا كم نفوس طهرات قد توشت بالخضاب أقبلت للمتطاع اقت في در الصحراء في تقتفي دهر البصحة، سعي والهيجة له بل من كل باب، آهو الكفر تولى والطواعة من كل باب، آهو الكفر تولى والطواعة من كل باب، آهو الكفر تولى وَالْهِجْرَةُ وَالْأَنْفُسُ الْمُنَافِقُونَ وَالْأَنْفُسُ الْمُنَافِقُونَ وَالْأَنْفُسُ الْمُنَافِقُونَ وَالْأَنْفُسُ